بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين أما بعد فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نواصل أيها الأحبة مختصري في كتاب المختصري في التفسير او في تفسير القرآن الكريم وقد وصل بنا المقام إلى سورة التحريم تفضل الشيخ محمد بن عبد الحميد العميسي بسم الله سورة التحريم مدنية من مقاصد الصورة تربية البيت النبوي ليكون سوة للإصرة والمجتمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لماذا تحرم ما احل الله لك كتب ازواجك والله هو غفور رحيم التفسير يا ايها الرسول لماذا تحرم ما اباح الله لك الاستمتاع بجاريتك ماريح تفتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غيرنا منها والله غفور لك يا رحيم بك اختلف اهل العلم هنا ذكروا هنا في الموضع هذا أحد أسباب النزول التي تكلم فيها العلماء في سبب هذه نزول هذه الآية أو السورة. فقيل إنه لما حرم زوجته ماريتة عفوا جاريته ماريا على نفسه فعاتبه الله. وقيل لما حرم على نفسه العسل. وكلا الروايتين يعني في الأحاديث الصحيحة. ولذاك حصل الخلاف بين أهل العلم ما هو سبب النزول والحافظ بن حجر يقول أن سبب النزول كلا الحادثتين فلأجل هاتين الحادثتين نزل هذا العتاب من الله سبحانه وتعالى لما تحرم ما أحل الله لك نعم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قال شرع الله لكم تحيل أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيرا منها وحنتتم فيها والله ناصركم وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم الحكيم في فرعه وقدره واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن التحريم يعامل معاملة اليمين في الكفارة ولذلك هذا وهذا السؤال يكثر عند الناس إنه دائما يقول علي الحرام أو حرام علي إذا فأنا أفعل كذا فأولا الصحيح أن هذا لا ينبغي أن يقوله المسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد عاتب نبيه بهذا لم تحرم ما أحل الله لك هذا الأمر الأول الأمر الثاني من وقع في مثل هذا فإنه يتحلل من هذا الحرام أو التحريم بكفارة اليمين بقيت عندنا مسألة أخرى بعضهم يأخذوا التحريم وبعضهم يأخذوا الطلاق يقول علي الطلاق وهذه مسألة نبغي أن ننتبه لها الناس فإنه بعضها على العام يمضي هذا الطلاق نسأل الله السلام والعافية نعم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرض بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم خبير واذكر حين خص النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بخبر وكان منه أنه لن يقرب زوجته مارية فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر وعلم الله نبيه عن افشاء سره عاتب حفصه فذكر لها بعض مما ذكرت وسكت عن بعض فسالته من أخبرك هذا قال اخبرني العليم بكل شيء الخبير بكل خفي <تصفيق>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 لأن قلوبكما قد مالت إلى محبة ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشناب جاريته وتحريمها على نفسه وإن تصر على العود على تعليبكما عليه فإن الله هو وليه وناصره وكذا جبريل وخيار المؤمنين أولياؤه ونصراؤه والملائكة بعد نصرة الله له أعوان الله ونصراء على من يؤذيه عسى, رب عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وابكارا أسى ربه سبحانه إن طب... نعم. في هذه الآية السابقة في قوله حفصة وعائشة يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما زلت أهاب أو أتهيب أن أسأل عمر من المقصود في قوله إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما قال فمكثت سنة أتحين الفرصة لأسأل عمر ثم بعد ذلك سألته فقال وعجب لك يا ابن عباس إنهما حفصة وعائشة وانظر أن لم يكتم شيئا مع أن المتحدث عنه هي ابنته حفصة إلا أنه ذكر قال هي حفصة وعائشة حصل منهما كذا فعاتبهم الله بكذا نعم. أسى ربه سبحانه إن طلق كن نبيه أن يبدي له أزواجا خيرا من كل منقادات لأمره مؤمنات له وبرسوله مطيعات لله تائبات من ذنوبهن عابدات لربهن صائمات تجيبات وأبكارا لم يتقل بهن غيره لكنه لم يطلقون وهذه العسى الوحيدة في القرآن التي ليست من الله واجبة لأن العلماء يقول عسى من الله واجبة إلا هذا الموضع من القرآن والسبب في هذا والسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا على لسان عمر اول من قال هذا عمر فلذلك لم تكن عن الله فلذلك لم تكن واجبة فإن عمر عندما أتى يعاتب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين اكثرنا عليه في النفقة قال لهن هذا قال عسى ربه انطلق كنا أن يبني له خيرا من كنا فأنزل الله هذا في كتابه ولذلك لم تكن من الله فلم تكن واجبة في القرآن يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين امنوا بالله وعملوا بما شرعوا لهم اجعلوا لأنفسكم وليهليكم مقاية من نار عظيمة توقض بالناس وبالحجارة على هذه النار ملائكة غلاظ على من يدخلها على من يدخلها شداد لا يعصون أمر الله إذا أمرهم ويفعلون ما يأمرهم بدون تراخ ولا توان يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 من كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان لا يستقصف العتاب فكان يعرض عن بعض الأخطاء إبقاء للمودة هذا الذي ينبغي للمسلم أنه لا يشدد العتاب هذا كما قال الأول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه نعم مسؤولية المؤمن عن نفسه وعن أهله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا ما شرعه لهم توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة عسى ربكم أن يمحو, أن, يمحو عن أن يمحو عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار تيري من تحت قصورها الأنهار يوم القيامة يوم لا يذل الله يوم لا يذل الله النبي ولا يذل الذين آمنوا معه بإلخالهم النار نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط يقولون يا ربنا أكمل الأكمل لنا نورنا حتى ندخل الجنة فلا نكون مثل المنافقين الذين ينطفئ نورهم على الصراط وخذ لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير فلا تعجز عن إكمال نورنا والتجاوز عن ذنوبنا انظر يعني الخطاب الإلهي يا أيها الذين آمنوا توبوا هذا فيه دليل على أن المؤمن لا بد أن يجدد توبته في كل وقت وحين نساء الله أن يتوب علينا توبة النساء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها الرسول جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وإقامة الحدود واشتد عليه وشتد عليهم حتى يهابوك ومأواهم الذي يؤون إليه يوم القيامة هو جهنم ساء المصير مصيرهم الذي يرجعون إليه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 نبيين من أنبياء الله موسى ورطون عليهم السلام. فقد كانت زوجة لعبدين صالحين فخانت زوجيهما بما كانت عليه من الصدّي أن سبيل الله ومناصرة أهل الكفر من قومهما. فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحين وقية لهما أدخل النار من جملة الدا... ادخل النار من جملة الداخل فيها من الكفار والفساق. في دليل أو... على أن القرابة لا تنفع مع التوحيد والشرك، صلى الله السلام. فإن التوحيد هو أساس العمل، فإن لم يكن هناك توحيد لم تنفع القرابة. وضرب الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمده ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثل الذين آمنوا بالله ورسوله أن صلتهم بالكافرين لا تضرهم ولا تؤثر فيهم داموا مستقيمين على الحق بحال امرأة فرعون حين قالت يا رب مني بيتا عندك في الجنة وسلمني من جبروت فرعون وسلطانه ومن أعماله السيئة وسلمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه وظله ومر بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وضرب الله مثل الذين امنوا بالله ورسوله بحال مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الزنا فأمر الله جبيلا أن ينفخ فيه فحملت بقدرة الله بعيسى بن مريم من غير أب وصدقت بشراء الله وبكتبه المنزلة على المنزلة أو المنزلة على رسله وكانت من المطيعين لله انتثار أوامره والكف عن نواهيه من فوائد الآيات التوبة النصوح سبب لكل خير في إقتران جهاد العلم والحجة وجهاد السيف دلالة على أهميتهما وأنه لا غنى عن لا غنى عن أحدهما. القرابه بسبب أو نسب لا تنفع صاحبها يوم القيامة إذا فرق بينهما الدين. العفاف والبعد عن الريبة من صفات المؤمنين من صفات المؤمنات الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سورة الملك مكية من مقاصد الصورة إظهار كمال ملك الله وقدرته بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه التفسير تعظما تعظم وكثرا خير الله الذي بيده وحده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي خلق الموت وخلق, وخلق الحياة ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد الغفور لذنوب من تاب من عباده في قوله هنا تبارك قال العلماء أن كلمة تبارك لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى فلم يرد في الشرع أنها قيلت في حق المخلوق ولذلك من الخطأ الذي يقوله بعض الناس إذا جاءه ضيف أو تباركت علينا وهذا يعني يكون من الأخطاء في الألفاظ والصحيح أن يقول له مثلا قدومك مبارك حصلت البركة بقدومك هذا جائز أما أن تقول تباركت علينا فهذا لا يقال الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات كل سماء كل سماء طبقة فوق ما قبلها دون تماس دون تماس بين سماء وسماء لا تشاهد أيها الرائي فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب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 وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم يوم القيامه عذاب النار المتقده وساء المرجع الذي يرجعون اليه اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور اذا طرحوا في النار سمعوا, إذا في النار سمعوا صوتا قبيحا شديدا وهي تغلي مثل غليان المرض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 من أصحابها الكفار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال تقريع ألم يأتيكم في الدنيا رسول يخوفكم من عذاب الله تكاد تميز من الغيظ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقال الكفار بلى قد جاءنا رسول وخوفنا من عذاب الله وكذبنا وقلنا له ما نزل الله من وحي لستم أيها الرسل إلا في ضلال عظيم عن الحق هذا السؤال الذي يأتيهم هنا سؤال تقريع نسأل الله السلام والعافية لذلك يعني تكون إجابتهم إجابة حسرة الله المستعان نعم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد وقال الكفار لو كنا نسمع سماعا ينتفع به أو نعقل عقلا ما أمن يميز الحق من الباطل ما كنا في جملة أصحاب النار بل كنا نؤمن بالرسل ونصدق بما جاءوا به ونكونوا من أصحاب الجنة فاعترفوا بذنبهم فسحقن اصحاب السعيد فأقروا على أنفسهم الكفر والتكليل يستحق النار فبعدا لأصحاب النار إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم وهو الجنة وخوفهم هذا ناشئ عن علم لأن الخشية هي خوف وزيادة فهي خوف مع علم إذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم أورثهم هذه الخشية لأنهم يخافون ربهم بالغيب وحصل لهم الأجر بهذه الخشية الله أكبر نعم من فوائد الآيات معرفة الحكمة من خلق الموت والحياة وجوب المبادرة في العمل الصالح قبل الموت حنق جهنم, حنق جهنم على الكفار وغيظها غيرة لله سبحانه وتعالى سبق الجن والإنس في ارتياد الفضاء سبق الجن الإنس في ارتياد الفضاء وكل من تعدى حده منهم فإنه سيناله الرصد بعقاب طاعت الله وخشيته من خلوات من أسباب المغفرة ودخول الجنة وأسروا قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأخفوا أيها الناس كلام وأخفوا أيها الناس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 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليهم مشور هو الذي جعل لكم الأرض سهلة لينة للسكن عليها فسيروا في جوانبها وأطرافها وكلوا من رزقه الذي يعد لكم فيها واليه وحده بعثكم للحساب والجزاء اامنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور اامنتم الله الذي في السماء اي شق الارض من تحتكم كما شقها من تحت قارون بعد ان كانت سهله مدلله للسكن عليها فاذا هي تضطرب بكم بعد استقرارها وهذه الايه وما بعدها فيه الدليل على ان الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه لذلك أأمنتم من في السماء أي أأمنتم الله الذي في السماء وفي هذه يكون لها تفسيران إذا قلنا أن السماء المقصود بها الجرم هذا الموجود الذي يقابل الأرض فالمقصود أن فيكون حرف الجر هنا بمعنى على فيكون أأمنتم من على السماء أي فوق السماء وحروف الجر معروف أنها تتناوب وهذا مشهور كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون عندما أراد أن يعاقب السحرة ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وقال الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض والمقصود سيروا على الأرض إذا كان هذا السماء التي تقابل الأرض أما إذا أريد بالسماء المعنى اللغوي لأن السماء في المعنى اللغوي بمعنى العلو فتكون في على بابها الضرفية أي أأمنتم من في العلو وهو الله سبحانه وتعالى نعم أم أمنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 لقد كان إنكارا شديدا أولم يرون إن الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند طيرانها تبسط أجنحتها في الهواء تارة وتضمها إليها, إليها تارة أخرى ولا يمسكن ايقانها على الأرض إلا الله إنه بكل شيء مصير لا يخفى عليه منه شيء ام هذا الذي هو جند لكم هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور لا جند لكم أيها الكفار يمنعكم من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم ليس الكافرون إلا مخدوعين خدعهم الشيطان فغتروا به من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل نجوا في عتو ونفور ولا أحد يرزقكم إن الله رزقه أن يصل إليكم والحاصل أن الكفار تمادوا في العناد والإستكبار والامتناع عن الحق أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم افمن يمشي واقعا على وجهه المكبا عليه هو المشرك أهداء من المؤمن الذي يمشي مستقما على طريق المستقيم هذه المقارنة تكشف الحقيقة يعني أفمن يمشي كما يقال مكبا مثل الذي يمشي مستقيما لا مقارنة نعم وهذا مثل حال المؤمنين والكافرين أفمن كان مقرا بربه مؤمنا به عابدا له كمن هو متنكب طريق الهداية لا والله لا يستويه قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين الله الذي خلقكم وجعلكم أسمعا تسمعون بها وأبصارا تبصرون بها وقلوب تعقلون بها قليلا ما تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم قل هو الذي نرأكم في الأرض وإليه تحشرون والايها الرسول هؤلاء المشركين المكذبين الله الذي الله هو الذي بثكم في الأرض ونشرتم فيها لا اصنامكم التي تخلق شيئا التي لا تخلق شيئا واليه وحده يوم القيامه تجمعون للحساب والجزاء لا إلى الا اصنامكم فخافوه وعبدوه وحده ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقول مكذبون بالبعث والبعث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 فلما حل بهم الوعد وعاينوا, وعاينوا العذاب قريبا منهم وذلك يوم القيامة تغيرت وجوه الذين كفروا بالله فسودت ويقال لهم هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجيع الكافرين من عذاب اليم قل ايها الرسول هؤلاء المشركين المكذبين مستنكر عليهم أخبرون إن توفى الله وتوفى معي وتوفى من معي من المؤمنين فمن ينجي الكافية من عذاب مؤلم لن ينجيهم منه أحد وهذا يعني كما يقال المقارنة يعني عندما تأتي تعب الناس فيقول لك أنت ستموت أنت ما علاقة هذا وهذا أنا الآن أذكرك بالله فلا تأتي وتذكر علي قدر الله فيك هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل الرسول هؤلاء المشركين هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده آم آمنا به وعليه وحده اعتمدنا في أمورنا فستعلمون لا محالة من هو في ضلال واضح من, من هو على صراط المستقيم قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أيها الرسول هؤلاء المشركين أخبرون إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه غيرا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه من يأتيكم بماء كثير جال لا أحد غير الله سورة القلم مكية من مقارد الصورة إظهار علم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه تعيدا له بعد تطاوي المشتكين عليه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون التفسير نون تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت أيها الرسول بما نعم الله عليك به من النبوة مجنونا بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون وإن لك لأجرا غير ممنون إن لك لثوابا على ما تعانيه من حمل رسالة إلى الناس غير مقطوع ولا ممة به لا حد عليك وإنك على خلق عظيم وانك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القران فانت متخلق بما فيه على اكمل وجه فستبصرون ويبصرون فستبصر نعم في قوله غير ممنون يعني ما شاء الله من حسن سبك العباره عند المفسرين هنا انهم جمعوا بين القولين في قضيه ممنون فالمن هنا بمعنى يعني اختلف فيه العلماء على معنيين المن بمعنى المنة أي غير ممنون عليك لا أحد يمتن به عليك والمعنى الثاني غير مقطوع لأن المن يأتي بمعنى القطع فإن يقول لك أجر غير منقطع عند الله سبحانه وتعالى فأحسنوا في سبك العبارة وجمعوا بين القولين في قول واحد فستبصروا ويبصرون فستبصر أنت ويبصر هؤلاء المكذبون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 فلا تطع أيها الرسول المكذبين بما جئت به ولا تطع فلا تطع المكذبين ودوا لو لو لو تدهن فيدهنون تمنوا لو تمنوا لو لا ينتهم اولا ينتهم تمنوا لولا تمنوا لولا ينتهم ولا طفتهم على حساب الدين فيلينونك ويراطفونك وهذه ما نفس العبارة التي يتكلم فيها إلى الآن أعداء الدين أعداء الدين سواء ممن ينتسب إلى الإسلام أو ممن لم يدخل في الإسلام اصلا. أبغض شيء عندهم قضية الولاء والبراء عند المسلمين فهم يريدون أن يكون المسلم منخلعا عن قضية الولاء والبراء ولذلك دائما يتجدهم يقولون دعوا الناس في حرياتهم لا تتكلموا في ذلك هذا كله لأجل أن يميع قضية الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين لذلك انظر ماذا يقول الله هنا ودوا لو تدهن فيدهنون لو لا ينتهم سيلينون معك ويحترمونك لكن لا الحق احق ان أن الله أمرنا بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. نعم ولا تطع كل حلاف المشكله المشكلة الآن إن هذه القضية الآن الاعلام يروج لها ترويجا كبيرا حتى صار من يتكلم في قضية الولاء والبراء يتهم بالتطرف ويتهم بالتشدد ويتهم بالإرهاب هذا هو دين الله هذا هو دين الله وقضية الولاء والبراء لا تعني عدم حسن المعاملة لا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول للناس حسنا سواء كان مسلما أو كافرا فالمعاملة الحسنة للمسلم والكافر لكن قضية الولاء والبراء خاصة الاعتقاد القلبي وقضية إظهار الولاء للمسلمين وإظهار العداء للكافرين هذه قضية محسومة في القرآن لا نقاش فيها ومن أنكرها فليس من المسلمين لابد أن يفهم الناس هذه المسألة من أنكر الولاء والبراء فإنه ليس من المسلمين لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة الله مستحى ولذلك لم يقبل الله سبحانه وتعالى التوحيد إلا عند البراءة من الكافرين قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا هذا هذه هذه قضيه محسومه في القران لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين هيات مح... قاطعه قطعية الدلالة قطعية الثبوت في هذه المسألة وتاتي الآن تسمع في الإعلام نسأل الله العافية الكلام العجيب الذي يعارض القرآن صراحة ويقول هذا هو الإسلام المعتدل لا لا الإسلام المعتدل هو أن تقر بما في القرآن والسنة هذا هو الإسلام المعتدل أما الإسلام المعتدل الذي يرضى به الغرب أو يرضى به الكفار هذا معناه الإسلام الذي لا يموت لإسلام نبوي أو لإسلام محمد صلى الله عليه وسلم شيئا نعم ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل حقير هماز مشاء بنميم كثير الاقتياب للناس كثير مشي بالنميمة بينهم ليفرق بينهم من عل الخير معتاد أثيم كثير من عل الخير معتاد على الناس في أموالهم وإعراضهم وأنفسهم وإعراضهم وأنفسهم كثير الآثام والمعاصي عتل بعد ذلك زنيم غليظ جاف داعي في قومه لصيق كيف ما لصيق شيخ ماذا قلت لصيق شيخ أقصد فيه اختلف هل العلم في هذا ما معنى الزنيم فقال بعضهم أي أنه لم يكن من أنفس يعني من أنفس القبيلة ليس من أصل القبيلة التي ينتسب إليها بل هو لصيق في هذه القبيلة وهذا اذا اعتبرنا أن هذا نزل في رجل بعينه وقيل أنه مع عتل بعد ذلك زنيم أي أنه ليس ممن يكون ذا عقل ورجاحة في قومه فيكون قوله دائما على خلاف الرجاحة في القول وهذا على الاعتبار أن هذا نزل في الوليد من المغيرة فقال بعضهم إنه لا يصحني وقال أنه لصيق في قومه لأنه قد ثبت أنه من بني مخزوم وقال بعضهم لا بل إنما نسب إلى بني مخزوم في أمر يعني قد حصل في الجاهلية يعني لا يحب الناس ذكره ولذلك أظهر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر حتى يعلم أنه لابد أن يعرف قدره نعم وقيل نزلت في الحارث بن آ... لا إله الله نسيت اسمه الذي كان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي بأحاديث الخرافة النضر بن الحارث نعم النضر بن الحارث ولذلك فهذا عرف أن قال العلم أنه ملصق في قريش ولم يكن من أنفسها نعم. أن كان ذا مال وبنين لأنه كان صاحب مال وأولاد تكبر عن إيمان بالله ورسوله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تقرأ عليه آياتنا قال هذه ما يسطر من خرافات الأولين سنسمه على القرطوم سنضع علامة على أنفه تشينه وتلازمه تشينه, تشينه وتلازمه من فوائد الآيات اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن صفات الكفار صفات دميمة يجب على المؤمن الابتعاد عنها وعن طاعة أهلها من أكثر الحلف هان على الرحمن ونزلت مرتبته عند الناس فإذا كان الحلف في المباح يورث هذه المنزلة فما بالك بالحلف في الكذب نسال الله السلامه والعافيه ولذلك أحد التفسيرين في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم وفي قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أحد التفسير واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا لا تحلفوا وهذا قد كان منهج السلف أنهم كانوا يربون ويؤدبون أبنائهم على عدم الحلف إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إن اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا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 فتنادوا مصبحين فأصبحت, فاصبحت سوداء كالليل مظلم هذا فطافه ما نسيت ايش اي أيه. أنا أنك أتيت بين أكثر من فطاف عليها, فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأرسل الله إليها نارا فأكلتها وأصحابها نيام لا يستطيعون دفع النار عنها فأصبحت كالصريم فأصبحت سوداء كالليل المظلم وهذا ما زال مستخدما إلى الآن فيقولون ليلة صريمة أي ليلة سوداء نعم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح قائلين: اخرجوا بكرين على حرككم قبل, قبل مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثماره إن كنتم قاطعين ثماره فطلقوا وهم يتخافون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فساروا إلى حرفيهم مسرعين يحدث بعضهم بعضا بصوت منخفض يقول بعضهم لبعض لا لا يدخلن الحديقة عليكم اليوم مسكين وغدوا على حرد قادرين وساروا اول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين فلما رأوها قالوا إنا لضالون من نحن محرومون فلما شاهدوها محترقة قال بعضهم لبعض لقد ضللنا طريقها بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما حصل منا من عزم على من عزم على منع المساكين منها مساكين منها مساكين. نعم من عزم على منع المساكين منها قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين قال أفضلهم ألم أقول لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليهم من حلمال الفقراء منها هل تسبحون الله وتتوبون إليه قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من انتمار حديقتنا والأوسط هنا بمعنى الأفضل ولذلك في كثير من آية القرآن الأوسط الأفضل وكذلك جمعناكم امه وسط تفسيرها اي خيارا عدولا نعم فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون فاقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب قالوا يا وينا اننا كنا طاغين أسى ربنا أن يبذلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون قالوا من الندم يا خسارنا إن كنا متجاوزين الحد بمنعين الفقراء حقهم أسى ربنا أَيُّ يعوضنا خيرا من الْحَدِيقَةِ إنا إِلَى الله وحده راغبون نرجو منه الْعَفْوَ ونطلب منه الخير وهذا يعني كما يقال من فضل الله عليهم توبتهم أنه حصل لهم هذا لكي يتوبوا في وقت تقبل فيه التوبة ولذلك يعني الحمد لله يعني صحيح أنهم عوقبوا في الدنيا لكنهم لم يعاقبوا عقابا يمنعهم بعد ذلك من التوبة فهذا من رحمة الله بهم ولذلك هم الحمد لله بعد ذلك عرفوا خطأهم فقالوا عسى ربنا أن يبدي لنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون نعم شيخي في زمن كان القصة هذه هو قبل يعني أنا لا أعرف الآن لكن أنتم أعرف يا شيخ أنتم أقرب لنا المكان المزرعة هذه يعني يقال أنها في بلاد عمران من بلاد اليمن في الصمع فلكن ما أعرف الآن بالضبط أين هي يعني أنا مررت عليها يعني مررت وأرون مكانها لكن أقصد ما أعرف متى وقتها في زمن بني إسرائيل أو في زمن تبع اليمن أو غيره الله أعلم ما إن شاء الله وراجعها وأعطيك الخبر رحمة <تصفيق> <تصفيق> كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصانا ولا عذاب الآثرة أعظم لو كانوا يعلمون شدته ودواما إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن, إن للمتقين الله امتثال اوامره واشنا بنواهي عند ربهم جنات النعيم يا جنات النعيم تنعمون فيها لا ينقطع نعيمهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المفيكون من أهل مكة ما لكم, كيف تحكمون؟ ما لكم أيها المفيكون كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساوة بين المطيع والعاصي إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة أم لكم أي نعم؟ هنا أحد الأخوات تسأل هل تزرع الآن أم على حالها لا لا على حالها يعني سوداء أعوذ بالله إذا رآها إذا الإنسان صدقا يدخله الرعب يعني أنا أذكر مررت عليها قبل قبل أكثر من عشرين عاما من الآن يعني عام 1418 كذا أو 19 وكنت ذاهب إلى مدينة عمران بعد مدينة صنعاء فأنا ماشي مع أحد الأخوة في سيارته فأمر بنعل مكان المزرعة هذه وقال يقال إن هذه هي المزرعة صدقا أنا عندما رأيتها دخل في قلبي رعب نسأل الله السلام والعافية شيء أسود محترق أعوذ بالله شيء يعني لكن الله علم هل هو هذا لكن هذا ما ينقل عند الناس. نعم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامه إن لكم لا ما تحكمون. أم لكم علينا عهود المؤكدة بالايمان مقتضى أن لكم ما تحكمون به لانفسكم. سلهم أيهم بذلك زعيم. سل أيها الرسول قئن هذا القول أيهم كفيل به.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 يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقه ويدعى الناس إلى في السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا من فوائد الآيات من حق الفقير سبب في هلاك المال تعجيل عقوبة الدنيا من إرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع فيسجد المؤمن والكافر في الجزاء كما لا تستوي صفاتهما في قوله هنا يوم يكشف, عن ساقه لا يكشف الرب عن ساقه هذا استدلالا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا عندما ذكر في حديث الشفعة قال ويكشف ربنا عن ساقه ولولا ورود ذلك في الحديث لما قلنا في تفسير هذه الآية بهذا القول لأن ليست فيها الصراحة أنها ساق الله سبحانه وتعالى لكن عندما وردت في الحديث ويكشف ربنا عن ساقه حملت هذه الآية على هذا المعنى، نعم، ولذلك يعني ورد عند بعض النّهّل أهل العلم أنهم يقولون يكشف عن هول وشدة، لكن الصحيح أنها قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال ويكشف ربنا ساقه كما في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، نعم. خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ذيلة أبصارهم تغشاهم ذلة وقد كانوا في الدنيا يطلب منهم أن يسجدوا لله وهم في معافاة لما هم فيه اليوم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اتركني أيها الرسول ومن يكذب بهذا القرآن منزل عليه سنسوقهم إلى العذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون أن ذلك مكر بهم وسدراج لهم وأملي لهم إن كيدي متين وأمهلهم زمنا ليتمادوا في إثمهم إن كيدي بأهل الكفر والتكليب قوي فلا يفوتونني ولا يسلمون من عقابي أم تسألهم أجرا فهم من معرم مثقلون هل تطلب منهم أيها الرجول ثوابا على ما تدعوهم إليه؟ هم بسبب ذلك يتحملون أمرا عظيما، فهذا سبب, إعراض فهذا سبب إعراضهم عنك. والواقع خلاف ذلك. والواقع خلاف ذلك، فأنت لا تطلبهم أجرا، فما المانع لهم من التباع. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من الحج التي يحاجونك بها. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصبر أيها الرسول فاصبر أيها الرسول لما حكم به ربك من سدراجهم بالإمهال ولا تكن مثل صاحب الحوت يونس عليه السلام في التضجر من قومه إذ نادى ربه وهو مكروب في ظلمة البحر عليكم الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وصل وصل وصل. وصل الله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 وإ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا لما بصالهم لا أما سنيذك ويقولون إن لمجنون كاد الذي كفروا بالله وكذب رسه يصرعون بابصار من شددة إحتاج بر يك لما سمع هذا الق هذا القرآن المنزل لما سمعوا هذا المنزل عليك لما سمي. لما سمعوا هذا القرآن المنزل عليك ويقول اتباع الاهواءهم وعرض عن حق إن الرسول الذي جاء به لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومن القرآن المنزل عليك إلا معذة وتذكيرا للإنس والجن أحسن الله إليك نتوقف هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا